دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم وما ذا فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين উলকিয়া জিনুম ও কিন্তে সত্য কৌ মেহে إن كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرطنا هم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولم 126. إما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 127. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنِنْهُ إِللاا عَبَدٌ أَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْناَاهُ مَتَلِّبَنِ إسْرَائِي وَلَ نَ شَ أُلَ جَعَلناَامِن كُمَّ لَاائِكَتَ فِي الأْض